بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل اتبع لم Yeah. ki <Sessizlik> inen فيها سماء سميلة، فيها سماء سميلة، ويقوض عليهم الدام مخلدون إذا هأيتهم حسبتهم لؤلؤا. Thank you. إِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْخُرْآنَ تَنْزِيلًا إِنَّا لَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْخُرْآنَ تَنْزِيلًا فاصفر لحكم ربك وللتع منهم آثما أو كبوره واصللا وتسمي نودكبوره واصللا ومن الليل تسبد له وتسبح ليلًا نحن ظننا be I'm